نستكمل بعون الله تعالى كلامنا وصلنا إلى الكلام عن الأشياء التي تحرم في الجهاد أو التي تمنع في الجهاد وقد أشار المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى عدة أمور يحرم على المجاهدين أن يفعلوها بعضها يدخل في الكبائر التي نهى عنها الإسلام وبعضها لا يتعلق بالكبائر وإنما يتعلق بسبل القتال مع الأعباء أو طرق الجهاد قال المصنف رحمة الله تعالى عليه وحرم نبل ثم واستعانة بمشرك إلا لخدمة وإرسال مصحة لهم وسفر به لأرضهم كمرأة إلا في جيش آمن وفرار إن بلغ المسلمون مفه ولم يبلغوا إثمي عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إنخيفا والمثلة وحمل رأس لبلد أول وخيانة أسير تمنى طائعا ولو على نفسه والغلول وأدب إن ظهر عليه انتهى كلام مصنف رحمة الله تعالى عرض أول هذه المحرمات التي ذكرها المصنف هو شرمة الحرب بالنبال المسمومة أو بالسهام المسمومة الإنام هو ذلك الله تعالى عليه يروى عنه في ذلك الكراهم والمصنف حملها على التحريم ولماذا منع استعمال السهام المسمومة أو النبال المسمومة في القتال قالوا لأن هذا ليس من فعل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه أيضا فإنه قد يخشى أن يعاد السهم المسمومة على المسلم أي يضرب به الكاثر فينتدعه أو ينتدعه آخر فيلقيه على المسلمين مرة أخرى وبالتالي يحرم على المسلمين أن يستعملوا هذه النجال أو السهام المسمومة من المحرمات كذلك إخواننا الطلاب الاستعانة والمشركين في الحرب والاستعانة بالمشركين أو بالكفار في الحرب مسألة واسعة اختلف العلماء فيها اختلافا دينا ولكل وجهته ودليله مصنفنا الكريم رحمه الله على القول بعدم الجواز وإن كان هناك رأينا عن الإنام النالك بالجواز إن احتاج الأمر إلى ذلك والاستعانة بالكفار في الحرب إما أن تكون استعانة مباشرة بأن نطلب من أن يشتركوا في القتال تعلن بشكل مباشر أو تكون اجتعانة في حفر أو رجل من جنيق أو خدمة أو نحو ذلك الاجتعانة المحرمة هي التي يفضل فيها المسلمون من الكفار المشاركة معهم في الحرب لكن لو أن الكفار حرجوا على سبيل التطوع فلا بأس وإن كان يحقر للإنماء أن يمنعهم من ذلك الدليل على عدم الجواز هو الحديث المشهور المروية عن السيدة عيشة رضي الله عنها وردها في صحيح البخاري عن ذلك الرجل أنها قالت أن ذلك الرجل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم مراء حيث قالت السيدة عيشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل لجر فلما كان لحرة الوزرة هذا اسم موجة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة جرأة ونزدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبع لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال اغياء فلن أشتعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة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 عندما دخلت القوات العراقية الكويت واستعان العرب بالأمريكان وغيرهم في إخراج القوات المعتدية من هذه البلاد وضج المسلمون في أنحاء العالم الإسلامي ما بين مؤيد وممانع من دور الفتوى وعلماء الأمة هذا يؤيد وهذا ينع والمسألة أخذت حييزا كبيرا في وسائل الإعلام وفي المجامع الثقية وفي دور الإفتاء في البلاد العربية والإسلامية المسألة إخواننا نعطل الله أن الاشتعال للمشركين فيها نوع من الإذلال للمسلم أو فيها نوع من الإهانة للمسلم لا فيما في إذا كانت الاشتعالة على مسلم. ولذلك الأراء التي أثيرت في هذه المسألة في العصر الحاضر قالوا إن جمهور العلماء على أنه لا يستعان بمسلم بمشرك على مسلم وقال إن هذه لا خلاف فيها أما الاستعانة بالمشرك على المشرك فهي محل الخلاف والجمهور على المنع ولكن هناك آراء بالجواز إن كان هناك حاجة لذلك كما يروى عن الإمام مالك وغيره من أئمة الفقهاء هذا بالنسبة للإستعانة المباشرة لكن الإستعانة على بالاستعارة بالسلاح منهم ليس بها إشكال النبي صلى الله عليه وسلم استعار الدروع من صفوان صلصان النومية وكان صفوان مشركا وهي وقع معروفة في كتب السنة وفي كتب السيرة استعار منه السلاح فقال له أغصبا يا محمد قال لا بل عارية مستربة من المحرمات التي أشار إليها المصنف أيضا السفر بالمصحف إلى أرض العدو أو إرساله إلى أرض العدو إرسال المصحف لأرض العدو حرام على المسلمين أن يفعلوا ذلك لماذا حتى لا يتعرض المصحف لإيانا أيضا فإن الكفار فيهم نجاسة بنص قول الله تعالى إنما المشركون نجس. وهذه النجاسة التي فيهم وهي نجاسة الاعتقاد على ما هو معروف عند الجمهور لا نجاسة البدن كما يقول بعض الثقاء هذه النجاسة تنعهم من ملامسة المصحف وإرسال المصحف إليهم ينشأ عنهم ملامسة لهم والمصحف ينبغي أن ينزع عن ذلك لكن لا مانع من أن يرسل إليهم كتاب يرسل إليهم كتاب فيه آيات أو أحاديث تجعوهم إلى الإسلام ونبي رسال الله عليه وسلم حتى أرسل إلى ملوك العالم في عصره أو ملوك الأرض في عصره كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام تضمنت آيات قرآنية ينقل عن الإمام ابن الماجشون رحمة الله تعالى عليه قوله لو أن الطاغية كتب إلى السلطان أن يبعث إليه نصحفا يتذباره ويدعو إليه فلا ينبغي أن يفعل وليس هذا وجه الدعو هم أنجاث وأهل فعنه وضغض في الإسلام وأهد كذلك السفر بنصحف الأرض العدو يمنع حتى ولو كان مع جيش آمن لأن المصر قد يسقط من الإنسان ولا يشعر به ستحصل له إهانة من كافر ونحوه من المحرنات أيضا أن يسافر الإنسان بالمرأة حرة أو أمة إلى أرض العدو لا فيما إذا كان السفر مع جيش غير آمن لكن مع الجيش الآمن لا لأس لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين النساء في السفر في الغزوات ولا شك أن الأمن متوسر أكثر من غيره مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الناس ولماذا فرق بين المصحف والمرأة في منع السفر بالأول دون الثاني يعني المرأة يعني وإن كان يحرم بها السفر مع الجيش جير الآمن لكن يجوز مع الجيش الآمن لكن المصحف يحرق به السفر لا مع الجيش الآمن ولا مع الجيش غير الآمن لنذا فرق في المسألة وجه التفرق أن المرأة تتكلم وتخبر عن نفسها لكن المصحف قد يتخذ من الإنسان وهو لا يشعر به من المسائل التي دينها المصنف أيضا في المحرمات والتي هي كبيرة من الكبائر هي الفرار عند الزحف والفرار عند الزحف كبيرة منصوص عليها في السبع الموبقات الواردة في حديث أبيل غريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الردى وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المصنات الغافلات المؤمنات الغافلات الفرار من الزحف أو الفرار من العدو له تدرق في الشريعة الإسلامية في بداية الأمر كان الفرار حراما مطلقا يعني أيا كان عدد المسلمين لا يفر ثم خفز عنهم إلى عشرة أي لا يفر الواحد من عشرة ثم خفز عنهم إلى اثنين بمعنى أن الواحد لا يفر من اثنين يعني فر من اثنين لكن لا تفر لا تفر من اثنين ولكن تفر من ثلاثة والآيات واردة كلها في سورة الأنفال الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن, ومن يوليهم يومئذ دبرهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى سئة فقد ذا بغضب من الله يوم أواه جهنم وبإصحى المصير الآية 15 و16 من سورة الأنفال في خلاف للفقهاء فيهم هل هم منسوختين بما بعدهما أو مخصصتين خلاف أشار بعض شراف المذهب وهم صوت في كتب التفسير بعد ذلك جاء الأمر من الله عز وجل يا أيها النبي حرذ المؤمنين على القتال إن يكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وإن يكم منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقعون ثم جاءت الآية التي بعدها: الآن خفر الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإنكم منكم مائة صاعرَف يغلب مئتين، وأنكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصادرين. جمهور العلماء على أن هذه الآية ناسخة لما قبلها، وأن هذه الآية من النسخ الحكم دون التلو، يعني نسخ الحكم مع بقاء التلو. هذا بالنسبة لعنة المسلمين لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عن ذلك في باب الخصائص النبوية النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه لا يسر ولو وقف أمام أهل الأرض جميعا لماذا؟ لأن منصبه الشريف أعظم من أن يسر أو يمنعه من أن يسر ولو تمالق عليه من بأقطار الأرض ومسألة الفرار من الزحف قالوا إذا بلغ عدد المسلمين نصف عدد الكفار يحرم الفرار من الزحف لأن الفرار هنا كبيرة من الكبار لكن إذا بلغ عدد المسلمين 12 ألفا حرم عليهم الفرار مطلقا حتى ولو بلغ عدد الكفار أضعف عدده بالضوابط التي ذكرها المصنف يعني لو إن المسلمين وصل عددهم لـ 12 ألفا من المقاتلين أي كان عدد المشركين ضعفهم أو ألعافهم مضاعفة لا يفرون بالقيدين الذين ذكرهم المصنف القيد الأول إذا لم تختلف كلمة المسلمين فإذا اختلفت كلمتهم جاهز الفرار أيضا يجوز الفرار إذا كان العدو محل مدد ولا مدد للمسلمين. يعني لو كان عددهم 12 ألفا والعدو يصلهم مدد والمسلمون لا يصلهم مدد فيفرون حينئذ. في قيد الثاني إذا كان السلاح معهم فلا يجوز لهم الفرار وإلا يعني إذا نفذ منهم السلاح فيجوز لهم الفرار والفرار المنصوص عليه في القرآن المنصوص على حرمته في القرآن هو الفرار الذي ليس صاحبه متحرفا لككالب أو متحريزا لكالب كما جاء في الآية الكريمة المتحرف هو الذي يظهر من نفسه نازيمة وليس هو قصمه فإن تبعاه العدو رجع عليه فقتله وهذا نوع من الكيس الحرب والمتحيز هو الذي ينحاذ إلى أمير الجيش للتقوي به أو ينحاز إلى فئة بشرط كون المتحيز يخاف على نفسه خوفا بينا وقربا منحاذ إليه ولم يكن المنحاز أمير الجيش يعني يكونش الانحياذ من أمير الجيش نفسه يكون من أحد الأتباع أو أحد الجنود من المسائل أيضا التي بينها مصنفة في المحرمات مسألة المثلة. المثلة معناها التنكيل بالجسة، مثل قطع أذن وقطع العين أو قطع الألف ونحو ذلك. المثلة محرمة في الشريعة الإسلامية على جهة العموم، محرمة بالنسبة للإنسان، يعني التنسيب بالإنسان وبغير الإنسان. المثلة بالنسبة في الحروب ورد فيها حديث سيدنا بريدة رضي الله عنه وارضاه والذي تقدم لنا ذكره بالكامل وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغل ولا تمثلوا ولا تغدر هذا دليل خاص بالقتال وإن كان هناك أدلة كثيرة خاصة بالنية على مثل على جهة الإجماع قالوا إن المثل محرم في الجهاد إذا ظهر الإنسان على عدو أما قبل الظهر عليه فيجوز القت في أي مكان وبأي كيفية يعني الإنسان إذا لم يظفر بعده أثناء القتل يضربه بالسيف أينما وقع السيف وقع قطع أذنا قطع أنسا ثقع عينا شدخ رأسا في هذه الحالة وإن كان هذا مثل إلا أن هذه وسيلة من وسائل القتل لكن بعد الظفر عليه وبعد قتله على سبيل المثال لا يجب للإنسان أن يمثل بجثة الكافر وقد وقع التمثيل من قريش للمسلمين في غزوة أحد وأبرد دليل على ذلك ما وقع من هند بنت عثبة زوج أبي شفيان لسيدنا حمزة سيد الشهداء رضوان الله تعالى عليه حيث جزعت أنفه وبقرت بطنه وأخرجت كبده لتأكلها فلم تستطع والواقع معروفة في غزوة أحد حظ الرأس وقطع الرقب لي أتصبر نوع من المثلة لأن هذا وقع للمشركين. في بدر لا سيما ما وقع في حظ رأس عدو الله هذه جاهي أو فرعون هذه الأمة أبي من المحرمات أيضا أن يقوم المسلمون بحمل رأس الكاثر من بلد لآخر أو يطوفوا بها أو يحملوها إلى الوالي أو أمير الجيش خاصة إذا كان الوالي أو أمير الجيش غير متوادد معهم لأن هذا نوع ولا يذب الله يعد نوع من المثله سواء كان قاطع الرأس أو غيره يعني سواء كان الشخص الذي يحملها هو الذي قام بقطع قاطع الرأس أو, أو شخص آخر غير. لكن الإمام يدي له وجهة نظر أخرى في المسألة أن حرمت حمل رأس الحربي لبلد آخر إذا لم يكن في ذلك مصلحة شرعية نتلق أطمئنان القلوب بأن فلان هذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم حملت له رأسه كالب من أشرف من خيبر إلى المدينة وفي غضو تقدر احتز أعد المسلمين رأس عدو, رأس عدو الله بجهر وآتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا في شاحب المعارف لكن أن تنقل الرأس من بلد إلى بلد أو يطاف بها من بلد إلى بلد فهذا لا يغضأه دين الله عز وجل من المحرمات كذلك الخيانة التي تقع من الأثير المسلم الأثير المسلم إذا تمن على نفسه أو على ماله أو على عرض أو على أي شيء من أموال الكفار لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إذا قدر على الحملها والهاربها سواء سواء كان الاقتنان هنا على سبيل العهد أو على سبيل طوع يعني سواء كان هم تمنون طوعا أو تمنى بأن أعطي عهدا منه بينين أو بغيرينين كذلك الاعتماد على النفس المصنف رحمه الله بالغ عليها وقال إن العدو لو أمنه على أن لا يهرد لا يهرد إذا أعطاهم عد على ذلك فيهرد فينبغى عليه أن يتفزه معه بعد والمصنف يرد لو هنا على قولين في الماسات القول الأول لإمام المهزوم وابن الماجشون أنهم يقولان بجوازي هرب الأشير بنفسي وبأموال العدو وإنه يهرب حتى ولو أجبروه على الحلف أو أحلفوه على عدم الهرب لأن هذه اليمين واقع بإكراه واليمين التي تقع بإكراه غير مؤثرة في الملحب القول الثاني أنهم لو اتمنوا على عدم الهرب وعلى عدم القد وعلى عدم أقض المال يجوز له الهرب فقط النفس ولا يجوز له قتل قد من المشهدين ولا يجوز له أقض المال ولماذا قالوا بجواز الهرب فقط؟ قالوا لأنه يحرم عليه القيام أو يحرم عليه أن يقوم يقيم جدار الحرب من المحرمات أيضا إخوانا الطلاب الغلول وهو الأخذ من الغنيمة أو الخيانة من الغنيمة قبل حوزها أو كما أعرف بعض فقهاء المذهب أخذ ما لم يبح لانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها وقالوا إن الغال من الغنيمة ثمية كذلك لأنه يدخل, يدخل ما يأخذه بين متاعه لو كان الأخذ على سبيل ضرورة كأخذه للطعام والشراب ونحو ذلك فلا بأس به ولا يحتاج إلى إذن الإنام وسيأتي الكلام عن ذلك في الجائزات وكذلك يجوز أن يأخذ النصيب الشرعي من الغنيمة إذا كان الأمير يجور في القسمة ولا يقسمه بالعدل، ولكن بشرط أن يأمل على نفسه بحيث أنه يرتكد الضرر الأخف إذا أمن على نفسه وقوع ضرر أعظم من ذلك وبالنسبة للغال لماذا يسمع فيه؟ الغال الإمام ابن القاسم قال أنه يؤدى وأنه لو جاء إلينا فائما يسقط عنه التعذير لكن لا يستوجب الغلول أن نمنع سهم الغال والمجاهد لو أخذ من الغيم بعد القسمة لا يعتبر هذا من الغلول وإنما يعتبر من السارقة فيقام عليه الحد ويأتي ذكر هذا الكلام في الحدود وسيأتي أيضا في باب الفدود وسيأتي في باب الجهاد عند قول المصنف وحد زال أو سارق الغلول ورد فيه قول الله تعالى في سورة آل عمان وما كان لنبي أن يغل ان يغلو اليات بما عل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن أبي هريره رضي الله عنه وارضاه والذي يقول فيه قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول فعظمه وعظم امره قال لا انسين احدكم يوم القيامه على عنقته شاة لها سواء على رقبته صرص له حمحمه يقول يا رسول الله اغثني فأقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله اغثني فيقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله اغثني فيقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك او على رقبته رقاع تخسق فيقول يا رسول الله اغثني فأقولوا لا أملك لك شيئا قد أملك واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا نماذج مما يأخذ الناس على سبيل الغلول يأخذ فرسا يأخذ بعيرا يأخذ شيئا من متاع ووصل الحال بحرمة الغلول إلى أنه مهما كان يسيرا أو كثيرا إذا لن يكن للمرء إليه حاجة فإنه قد يحبط العمل والعليل بالله قد ورد في بعض كتب السنة أن رجلا أبلى في القتال بلاء الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر صحابته أنه من أهل النار فلما مات هذا الرجل فتشوا متاعه فوجدوا فيه خرضا من خرض يهود لا يساوي دراج يعني وجدوا قل غلى من الغنيمة قبل أخذها وغل بأخذ شيء كافي والعياذ بالله فأدى ذلك إلى بطلان حمله الذي لذله انتقل الكلام بعد ذلك إلى الجائزات في الجهاد والجائزات في الجهاد أمور كثيرة جدا ذكرها المصنف نوردها من كلامه على النحو التالي قال رحمه الله وزاد أخذ محتاج نعلا وحزاما وإبرة وطعاما وإنعما وعلفا كثوب وسلاح وذابة ليعد ورد الفضل إن كفر فإن تعذر تصدق به ومضى في المبادلة بينهم وببلدهم إقامة الحد وتخريب وقطع نخل وحرق إن أنكى أو لن ترجى والظاهر أنه مندوب كعكسه هذه الأمور بين على المصنف رحمه الله أنها تجوز في الجهاد على سبيل المثال، يجوز للمجاهد أن يأخذ ما يحتاج إليه من الغنيمة قبل قسمتها بلا حاجة إلا إذن الإمام. يأخذ النعل ويأخذ الحزام ويأخذ الإبرة ويأخذ الطعام حتى لو كان الطعام من الماشية الحية يأخذها ليذبحه. والمصنف ذالق دخوله وإن نعمًا على الزواج أخذها ردا على قول من قال بمنع ذلك. ولماذا لم يعبر المصنفون ذلو التي تأتي لرب قول في المذهب؟ قال أنه جاء في كتابه التوضيح أن هناك قول بذلك وأفاد أن هذا القول ليس معزو كذلك من الأمور الجائدة للمجاهدين أخذ السياد لللبس والسلاح للقتال والدابة للركوب أو للقتال ويأخذ الغرارة لحمل الطعام فيها أو المتاعب Bueno, tan solo hay ese un كل شيء يحرسي متاع او طع يجوز لهم ان ياخذوا ذلك كله بشرط ان ينوى عند الاخذ الرد الى الغنيمه اذا فرغ من انتفاعها يعني لا ياخذوا بنيه الملك ياخذوا بنيه الانتفاع فقط بمعنى ينتفعوا به ثم يردوا عينه الغنيمة. الى الغنيمه ويردوا هذه التربه دي اشياء لأن عينها فتقة يعني ينتفع بها أما عينها فتقة لكن السياح والسلاح السياب والسلاح والدب هذه ينتفع بها مع علقاء عينها لكن الطعام والعلف لا يرد لأن هذا عينه والإنسان إذا أخذ شيء منه يحتاج إليه وهو كل ما عدا الثوب والسلاح والدب يلزم وربه الزائل عن حاجته، يعني لو أخذ طعام واستوفى منه ما يريد وزاد شيئاً عن وزاد شيئاً عن حاجته، فلرب هذه الزيادة، لأن هذا يعتبر بنسابة المال الذي جولت أربى بعد إخراج الخمس، فإنه يرد على نش hour النباه، والأشياء الكافية التي لا قيمة لها تدرع منحية، لو أخذ الإنسان الغنيمة يباح له أكلها ولا يعود إلى الغنيمة. وإن كان الأولى بالمسلم أن يتنزه عن ذلك تناما وأذكر في هذا المقام أبناءنا الطلاب موقفا من المواقف الموضيئة في تاريخ هذه الأمة الإسلامية لما فتحت بلاد فارس وجاءت الكنوز محملة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذه القصة تدل على العسفة التي كان يتمتع بها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضا فلما جاءت القنوس وجاء الناس الذين يحملونها وقعدوا بين يدي أمير المؤمنين نظر إليه نظر إليهم وبكى أو أشفق عليهم رضوان الله تعالى عليه فسين أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حاضرا بالمجلس سينى سبب بكاء سيدنا عمر سلوان الله تعالى عليه فنظر إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين عففت فعفوه كان مجلول البكاء من سيدنا عمر أن هؤلاء مع ما هم فيه من شدة الحاجة وشدة البؤس وشدة الفقر ومع ذلك لم تمتد يدهم إلى أخذ شيء ولو قليل من هذه الصناديق المحملة التي تحوي ذهبا ومالا وفضة ونحو ذلك فبكى أمير المؤمنين لحالهم، وبكى في نفس الوقت لأمانته. فأدرك ذلك أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه كان شيخنا أبو عبيدة الجراح. فنظر إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين عفت عف يعني إذا عف الراعي عفت الراعي. نعود إلى حديثنا عن الأشياء الفائضة في القتال. قال المصنف أنه يجوز مع الكراهى. أن يقوم المجاهدون بالمبادلة في الطعام المستغنى عنه أو المحتاج إليه بمثله حتى ولو كان هذا الطعام من الأطعام الربوية ولكن كل هذا متى؟ كل هذا قبل قسمة الغنين كذلك يجوز للإنام أن يأذن لأمير الجيش بإقامة حدود الله تعالى في بلاد العلو سواء كان الحد لله عز وجل أو لآدميه واجب القول بذلك أن إقامة الحد من الواجبات لكن الجواز الذي ورده كلام مصنف معناه أنه يأذن بإقامتها فلو صدر من إنسان شيء من الحدود كالثناء أو السرقة أو القتل أو شرب الخفص سواء كان هذا من الجيش أو من الأسرة أو ممن أسلم فأنه يجب على الإمام في أن يقيم عليهم الحد ولا ينتظر حتى يعود إلى جلدهم لكن لو كان سيترتب على إقامة الحد في بلدهم مفسدة فيفضل حينئذ في التأخير إلى أن يرجع المسلمون إلى بلادهم من المسائل أيضا التي تجوز في التخريب وقطع النخل، أي قطع نخل العدو أو قطع سنارين إن كان في ذلك نكاية من العدو نكاية يعني إنصابة أو إكلاف مال لهم حتى ولو إن المسلمين رجوا بقاؤه للمسلمين، فإنه يجوز لهم أن يخربوا منازل المشركين ويقطعوا أجبارهم مناخيلا. سواء كان أن هذا النخيل يسمى أو لا يسمى. حتى ولو رجوا أن يبقى ذلك المسلمين، لأنهم يعلمون أنهم سيفتحون تلك البلد وتصيب للمسلمين. فإن لم يقتجاب بقاء لهم، فإنه يحراق. ولو لم تكن فيه نكاء. وإلي ترتب على إتلاف نكهة لهم ورديا المسلمون بقاؤه فلا يُتلاش. يعني المسألة فيها عدة صور. ظاهر المذهب أن الإتلاف بالحرب والقتال والتحريف ونحوه يندب في لو في حالة عدم رجاء بقاء المسلمين، يندب تركه في حالة عدم رجاء ذلك والصور التي في المسألة صفّلها بعض الشرّاء المذهب. الإمام مالك رحمه الله تعالى توقف في الأفضلية على القاطع. أو الترط والأظهر عند بعض فقائل نذاب أن القطع أفضل من الترط لأن في القطع أو التحريق إذلال للعدو وإصغارين وعندنا الأدلة الدالة على الجواز والأدلة الدالة على الترك إن رجع المسلمون أن تفتح تلك البلد الأدلة الدالة على الجواز هي قول الله تعالى أن قطعتم مليونة أو ترطمون قائمة على أصولها الإمام ابن عباس رضوان الله تعالى يقول إن لينا هي لي النخلة وقول الله تعالى وليغذيها الفاسقين قال استنزلوهم من حصنهم قال وأمروا بقطع النخل فحك في الصدرين فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجل وهل علينا فيما تركنا من وزر فنزل قول الله تعالى ما قطعت من اللينة أو تركتموها قائمة على حصولها والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حرك نخل بني نظير وخطعه وفي هذا يقول سيدنا حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤين حريق بالبويرة مستطير أن ندلنا على ترك القطع في حالة إذا ارتجل المسلمون أن هذه البلد تفتح وتعود إليهم فهذا قد وقع في فتح بلاد الشام في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه وأرضان حينما نهى عن فعل ذلك لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح الشام في الحديث المعروف تفتح الشام الحديث مروي صحيح الإمام مسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح العراق فيخرج قوم من المدينة بأهليهم يغسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون سيدنا, سيدنا ببكر الصديق نهى عن فعل ذلك لماذا؟ لأنه قال علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح بلاس أشه من الجائزات أيضا التي ذكرها المصنف لا أشار إليه بقوله ووطق أثير زوجة أو أمة سلمة وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه وفي النحل إن كفرت ولم يقصد عسلها روايتان وحرق إن أكلوا الميتة كمتاع عجز عن حمله وجعل الديوان وجعلوا من قاعد لمن يخرج عنه إن كان بديوان من الأمور التي تجوز في القتال أيضا أو في الجهاد أيضا أن يقوم الأسير بوضع زوجته أو أنته أو إذا سلمتها عن وضع السابي لهما يعني الأسير إذا شبي هو وذوقته ووضعه في مكان أو شبي هو وأنته ووضعه في مكان وأن كانه أن يطعها وطعها بشرط أن يتأكل أو يتعقن أن السابي لهما لم يطعهم ولماذا أجيز الوضع هنا؟ قال لأن سبي الكفار لنسائنا لا يهدم نكاحنا ولا يزيل الملك عنه، يعني لا يهدم النكاح في الدولة ولا يزيل الملك في الأمان أما نحن لو سبينا نساء الكفار فإن هذا يهدم نكاحهم ويزيل الملك عنه. ولماذا يشترط تيقن الخلو من وطئ السابي قالوا لأن في حالة الشك في وطئ السابي دوما الوطء هنا لا يجوز إلا بعد استبراء الرحل في تفصيل آخر لبعض فقهاء مذهب هو أن وطأ الحرة يجوز باتفاق أن وطأ الأمة فيستحسن عدم في الله ووجه الفرق في ذلك أن العدو في الأمة قد ملكها ملكا لو أسلم عليها لم تنزع منه بخلاف الحرة يعني الإنسان إذا, إذا العدو امتلك الأمة ثم أسلم أصبحت ملكه لكن إذا امتلك الحرة وأسلم فإن هذه الحالة لا تصبح ملكا له ولا تصبح من حقه والثاني كانت التفريق بين الحرة والأمة. هناك رأي آخر في النزهة يقول إن, إلى إن إذا كرّهت وطّق الاثنين وطّق الحرة وطّق الأمة خشيت من أن تحمل فتبقى ذريته بأرض الحرب أو خشيت أن يطول الأسف فتبقى ذرية المسلم في أرض الحرب. من الجائزات كذلك أن يقوم المجنّدون لفتح ناشية العدو وعرقدها بعد أن يفضّه. يعني كل ما استطاعوا أن يفعلوه في مواشي العدو وأنا عنين إذا عددوا عن الانتفاع بذلك سيقوموا بماذا سيقوم بعقبتها أو الإجهاز عليها حتى لا ينتفع العدو بها ولهنا لا يشترض أن يذبح لطيبة الشرائية المقاطعة لكم والوججين بل يذبح لأي كيفية كانت لأن الهدف أساسا هو منع انتفاع المشركين بذلك بالنسبة لمسألة النحل، سائر روايتين، اللي هو المناهل العسل سائر روايتين، المصنف يقول وفي النحل انكسرت ولم يقص العسلها روايتان. محل الروايتين في رواية بالجواز وأخرى بالكراه. محل الروايتين انكسر النحل نصف يكون في اتلافه نكاء العدو، وألا يكون الاتلاف لقصد أخذ العسل، فلو اتلفوه لقصد أخذ العسل زاد ذلك الاتشاف ولو كانت كمية النحل قليلة بحيث لا يؤثر, فعلها لا يؤثر إتلافها في العدو لا يمثل ذلك نكاية العدو ففي هذه الحالة يقرأ الإتلاف والدليل على القول بالجواب في حالة الكفرة أن حرمة النحل ليست بأعطى من حرمة الإبت والخير أن أنعم ونحو ذلك وقد تقدم القول بجواز إتلافها أما الدليل على الكراها فهو معلوم من حرمة تعذيب الحيوان إلا لمأكله وهناك استذاء آخر من المعقول ذكره بعض شراح المتن أن النحل يمكن لنا أن ننقله إلى بلادنا كالحمام الذي في الأبراج يعني يمكن نقل الصنابير النحل أو نقل ثروة النحل إلى بلادنا وبالتالي لا مثلى أو تكره لا يكره لنا المثلى هنا في بعض الأحكام التي تتعلق بالإتلاف نلزينا أن المسلمون إذا عجزوا عن حمل شيء من أمتعة الكفار أو من أمتعتهم أمتعة المسلمين يعني جاز لهم أن يترفوا بالحرق حتى يحصل ذلك نكاء للعدو يحصل في ذلك نكاء للعدو وفي نفس الوقت لا ينتفع العدو به كذلك لو علم استحلال الكفار للميتة وأنه نحن عنقروا الحيوان أو نعاقبه أو نجهز على الجرح منه وعلم أنهم يستحلون أثلى الميتة ففي هذه الحالة يجب علينا أن نحرق الحيوان حتى لا ينتفع به الكافر. يعني إحنا أجهزنا عن الحيوان أو عقبناه، فأصبح في حكم الميتة يأتي الكافر فيقول في هذه الحالة علمنا ذلك أو كانت عادة الكفار بذلك ففي هذه الحالة نقوم بتحريق هذا الحيوان بحيث لا ينتفع به الكافر على أي وجه من وجوه لانتفع من الجائزات أيضا التي أشار إليها المصنف رحمة الله تعالى عليه اتخاذ الديوان يعني اتخاذ سجل يكتب فيه الإمام أسماء المجاهدين وأوصافهم وقادير العطايا التي يأخذوها وهذا في العصر الحاضر يعتبر من الواجبات وليس من الجائزات لأن البيوش اتسعت وبلغ عددها واختلفت أوصافها والمهام التي تقوم بها من الجائزات أيضا مسألة إن جعالة في الجهاد إن في الجهاد إن الشخص يجعله جعلا أي قدرا معينا من المال لمن يخرج للقتال نيابة عنه أو بدلا عنه إن في الجهاد الأصل فيها عند الإمام مالك المنى لكن المصنف رحمه الله تعالى عليه أجازها بشروط أربعة المصنف ذكر منهم شرط وبقية الشروط ذكرها الشرط ولماذا كان الأصل في الجعالة في الجهاد المن قال لأنها إجارة على شيء معلوم لأنه ممكن يخرج ولا يحدث لقاء مع العدو أو تطول المدة أو تقصر المدة فنظرا لهذه جهالة يرى ثقهاء المذهب أن الأصل فيها المن لكن المصنف يرى الزواز بالشروط الأثية الشرط الأول أن يكون الرجلان في ديوان جنج واحد يعني ينتموا جميعا لسئة واحدة من سئة الجنود كجنود الشام أو جنود نصر أو جنود العراق دهب النظر عن التصنيف لأن في مثلا جنود انكشارية جنود النوبة الفلامية جنود صيفية جنود شتوية يعني في مسميات مختلفة أو نوبات أو طرق مختلفة لتصنيف الجنود المهم أننا في النهاية يكون الجندي واقع تحت ديوان واحد يعني لا يخرج جندي شاني عن جندي مصري أو لا ينيد الجندي العراقي عنه جنديا شاميا أو مصري ولو حدث ذلك وخرج واحد مصري ينيد نائبا عن واحد عراقي أو واحد شامي في هذه الحالة ماذا نصنع يعطى سهم الغنيمة لمن الذي خرج ويقوم الخارج هذا برد الجعل إلى صاحبه الشرط الثاني أن لا يكون الإمام قد عين هذا الشخص قال كيف؟ يعني يكونش إيمان عينه وقال مثلاً ياق أحمد ابن محمد أو زيد ابن أحمد مثلاً إلى الكتاب. في هذه الحالة لو عينه والإيمان بالوصفي بالشخصي بالوصي أو الإسم. في هذه الحالة لا يجوز لو أن من يذأ عنه في الكتاب. لكن لو الإيمان عين تعين عام وقال مثلاً الكتيبة الصيفية أو الكتيبة الشتوية تخرج وهذه الكتيبة فيها مئة أو فيها ألف مثلاً. في هذه الحالة يجوز لأحدهم لأحذي الناس من هذه الكتيبة أن ينيب عنه شخص بالخروج الشرط الثالث أن لا يكون أو لا يكون عقد الجعل إلا مرة واحدة بمعنى أن يجعله على هذه خرج أو على هذه هذه الحرب فقط ولا يجعله على مطلق الحروب يفصح أن يقول له كلما وقعت حرب أو كلما وقعت الخلافة فعله بل لا بد أن تكون مرة واحدة الشرط الرابع أن يأخذ الشخص الجوز حين الخروج أو عند قدور القروج وعند توزيع الرواتب أو توزيع المهام على الجيوش. بعد ذلك ينتقل الكلام أيضا إلى بعض الأمور الجائدة في الجهاز ما الكلام موصول عن الجائدات في الجهاز منها قول المصنف رحمة الله تعالى عليه ورفوا صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب وقتل عين وإن أمنا والمسلم كالزنزيق وقبور الإنام هديتهم هديتهم وهي لو إن كانت من بعض لكقرابة وسيء إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده مقتال من وترك واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية ويقدام الرجل على كثير إن لم يكن يظهر شجاعة على الأظهر وانتقال من موت لآخر وحد زان وسارق رفع الصوت بالتكبير بالنسبة للمرابطين طبعا الرضاق من الأمور الهامة في الشريعة الإسلامية وهي من الأمور التي يتعبد بها الناس وربهم سبحانه وتعالى من الأمور الزائدة للمرابطين أن يقوم برفع أصواتهم بالتهدير والتهليل وينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان عددهم كثير وكان أمره بعد الصلوات الخمس مع كرارات التطريب أو التغني للتكبير والإمام ابن الحاج في كتابه المتخن يقول ينبغي للمجاهدين إذا كانوا مع الإمام أو في إستارية وأجربوا بلاد العدو وأجربوا هنا النعم الرغم أنهم إذا صلوا الخمس يعفعون أصواتهم بالذكر ليرهبوا العدو بذلك وليقتدوا بالسلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين وفعل ذلك في غير هذه الحالة لدعم من الجائزات أيضا قتل العين أو الجاسوس والجاسوس هو الذي يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم لعدو ويقتل الجاسوس مطلقا سواء كان من الزمة أو سواء كان مسلما أو سواء كان كافرا وإن كان في كلام في القتل جاسوس المسلم إن الجاسوس المسلم إذا فعل ذلك مرة واحدة فلا يقتل لما ورد في قصة سيدنا حافظ ابن أدي بلتع وما فعله حين أرسل كتابا لقريش وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي والزبير والمقدار بن الأشوك أن يذهبوا فيفتشوا المرأة التي أرسل معها حاطب الكتاب ففتشوها وأخرجوا منها الكتاب وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حاطب بذلك وقال يا حاطبنا هذا قال يا رسول الله لا تعزل علي إني كنت امرأة منصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات منك يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت لذا فاتني ذلك من الناس لثيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قاربتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا أرزا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم قال عمر يا رسول الله دعني أضربه عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد لذغا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل قدر فقال يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من أفل هذا الحديث أو استدارا بهذا الحديث قال كثير من العماء إن الجاسوس المسلم وقع ذلك منه مرة ويحدى فلا يقتل والإمام البخاري استدل بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تبتكروا عدو ويوعدوا ويقموا أولياء استدل بها على التجسس وسمى التجسس أو عرف التجسس لأنه التبحث فهنا إذا كان التجسس من المسلم وضمن به الجاسوس وقع ذلك منه مرة في هذه الحالة لا يقتل وهناك قول اخر ان, الـ إن الـ القول الاخر بالنسبة للمسلم هو القول المشهور في المذهب انه لو تبين انه جاسوس شعلا من العدو يأخذ حقم الزنديق يعني يقتل ان ظهر عليه ولا تقبل توبته وهذا قول ابن القاسم وسهنون ووضح هذا القول أنه أضر بالمسلمين من الحربي لكن القول السابق اللي هو إن كان فعل سأل منه مرة واحدة ينكتل وإن كان معتادا يقتل وهناك قول آخر بأنه يزلد جلدا منكلا ويطال سجنه بمكان بعيد عن المشركين وهناك قول بأن الإمام يجتهد فيه كالمحارب بالنسبة للجسوس غير المسلم قدرين على قتل حديث سلمة ابن الأكوى قال أت النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم انسلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذ سره فنسلني إياه والجثثية من جهات من أخطر الأمور على المقاتلين أو على المسلمين من الأمور الجائزة أيضاً أخذوا الإنام أو أمير الجيش أو قبول الهدية من أهل الحرب والمسؤال فيها تفصيل. إذا كان الإنام المسلمون في قوة ومنعة فيجوز الإنام أن يقبل الهدية أما إن كانوا في ضعف فلا يقبلوها ولا يقبلوها أيضا إذا أشرفوا على الاستيلاء على الكفار، لحيث لا يكون القصد من الهدية التوهين أو الطلعيف من شأن المسلم أو من قوته لو قبلها الإنام أو غير الإنام من أهل الجيش ففي هذه الحالة تكون الهدية خالصة لها لا تتخل لا في الغنيمة ولا في الفيء إذا كانت الهدية بهدف القرابة أو الصداقة أو المكافأة بغض النظر عن أنهم دخلوا البلد أو لم يدخلوه. أما إذا كانت الهدية لا لغير القرابة وكانت قبل دخول المسلمين للبلد يعني غلب العدو فهي هي نائب فيء للمسلمين فلا تحمس وإن كانت بعد دخول بلد العدو فهي غنيمة لو كانت الهدية من الحاكم يسمونها الطاغية فمن عرضها وصند ضد طاغية وهي هنا عامل أن يكون طاغية الروم أو غيرين فينظر إن كانت قبل دخول المسلمين بلد الكفار فهي في وإن كانت بعد الدخول هي غنيمة ولا ينظر فيها إلى قرابة ملك الكفار لإمام المسلمين أو عدم قرابة من الزائزات في قتال الترب والروم وقد تقدم الكلام في ذلك في بداية ألباب أنه يجوز أن يقاتل الروم ويقاتل الترك وهناك رأيه لعدم فتاله من الزائدات في المذهب أيضا الاحتجاج على القفار وبعث فتاب لهم فيه آيات سبق لنا الكلام أنه لا يسافر المصحف إلى أرض العدو ولا يوصل المصحف إلى أرض العدو أن أن يوصل إليهم الكتاب في فيه آية أو فيه حديث يدعوهم من الإخلام فهذا لا بأس به وقد ورد في كتب النبي صلى الله عليه وسلم من الزائزات كذلك إخوانا الطلاب أن يقدم الرجل المسلم على جمع من المشركين ليقاتلهم حتى ولو علم ذهاب نفسه بشرط أن يفعل ذلك اكتباء مرضات الله سبحانه وتعالى وأن يعلم من نفسه القدرة على ذلك وأن يكون في ذلك نكاية للعدو وسيدنا جعفر إنه بصالب سعى ذلك ولم ينكر عليه من ذقية الأمراء ولم ينكر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لكن لو فعل الإنسان بقصد إظهار الشجاعة في هذه الحالة لا يجوز بأنه لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا يجوز أيضا للمجاهد أن ينتقل من سبب نوت إلى سبب آخر لو كانوا مثلا في سفن وأحرق العدو مراكبهم، فإن ضقوا فيها احترقوا بالنار وإن ألقوا نفسهم في البحر احترقوا غرقا وفي هذه الحالة يجب لهم أن ينتقلوا من الحرق, من الحرق إلى الغرق لكن لا يصلح أن ينتقلوا إلى أن يموتوا بسمن أو ينتحروا أو يضربوا أمسهم أو يستعجلوا الموت أي شكل ونحب ذلك لمناني الوارد عن قتل النفس والحديث الوارد عن سيدنا سهل بن سعد السعدي النبي صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم اختقوا هو المشركون فاقتتلوا فلما ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره وما الآخرون إلى عسكره وفي أصحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع عليهم شاذة ولا فاذة إلا التبع يضربها بسيفه فقال ما أجزني اليوم أحد كما أجزا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إنه من آل الناس فقال رجل من القبضة أنا صاحبه قال فخرج معه كلنا وقف وقف معه وإذا أفرع أفرع معه فإن جرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين تبييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال ماذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من آن آل النار فأعظم الناس, فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فالنبيه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة يعني الانتقال من سبب موت إلى سبب آخر جائد لكن ليس بالانتحار أو بشرب الشم من الأمور الجائدة أيضا في الجنات إقامة حد الزنا والسرقة لو قام أحد المجاهدين بالزنا بمرأة حربية او مرأة ذات مغنى فانه يحد حد الزنا لا فرق بذلك بين كون الجيش قليلا او كثيرا وكذلك الحال اذا هذا المسلمون الغنيمة وصارت بين ايديهم فقام احدهم بالسرقة من الغنيمة بعد قسمتها او بعد حيازتها، فيقام عليه حد القطع ولا يرأو عنه الحد بالشبهة لان الشبهة هنا ضعيفة لا تقدر على در الحد إلى هنا أبناءنا الطلاب وإخواننا الطلاب انتهى الكلام عن المحرمات وعن الجائزات في باب الجهاد وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته